شاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من أضواء كاشفة عدى بعض الكتاب المسلمين الديمقراطية واحدة من أهم المنجزات التي توصلت إليها البشرية من لدن آدم عليه السلام حتى ساعتنا هذه وأكدوا أنها السبيل الأمثلة أو الآلية الناجعة لتحقيق الشورى التي حض عليها الإسلام وفي المقابل اعتبر اخرون الديمقراطية ضربا من ضروب الزندقة والكفر وان الجسور بينها وبين الشورى الاسلامية مقطوعة تماما في دقائق التالية سنحاول قدر الاستطاعة تسليط اضوائنا الكاشفة على كل من المفهومين املا في الوصول الى حقيقة الامر ويسعدنا ان يكون معنا في هذه الحلقة المفكر والناشط الاسلامي الدكتور عصام العريان مرحبا بك دكتور عصام أهلا بكم في هذه الحلقة من أضواء كاشفة في البداية برأيك ما هو الفرق او أوجه التشابه بين الشورى والديمقراطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على السيدين ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومنه وعلى دعني أقول أن الأصل أن الشورى أما فهي اجتهاد بشر وهذا فرق جوهري ومهم جدا التفريق بين الامرين فيما سيلي من فروق تطبيقين الامر الالهي الصادر بالشورى جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبي يوحى اليه خاتم الانبياء والمرسلين بالاية الكريمة في سورة الى عمران وشاورهم في الامر امر الزامي ضرورة الشورى وجاء في صورة تقريرية اخرى في صورة الشورى وهي مكية يصف المؤمنين حال اجتماعهم البشري بقوله سبحانه وتعالى وامرهم شورى بينهم فهي أيضا وضع إلهي لمجتمع المسلمين أما الديمقراطية فالديمقراطية جذورها اجتهاد بشري في بيئات غربية تبعا بدأت في اليونان وهي الوثانية اليونانية كانت يعبدونها للأوثان ثم تطورت في الوضع في الامبراطورية الرومانية في السنات في مجلس الشيوخ وحركة الجمهير المختلفة حتى وصلت عبر تطور زمني في أوروبا نتيجة صراعات تاريخية بين الكنيسة وبين أباطرة الإقطاع وغيرهم من التجار إلى الوضع الحالي الذي نره اليوم. فهي اجتهاد بشري لتطبيق الصورة اعتبروها مثلة لإدارة شؤون المجتمعات والفصل بين السلطات المختلفة. طيب هنا وجه للتشابه بين الديمقراطية والشورى كلاهما وسيلة يعتبرها أتبعها أنها وسيلة مثلة لإدارة شؤون الجامعات والأفراد أليس كذلك؟ هذه وجه تشابه ضروري الذي ساعد الديمقراطية لتكون هي المثال الآن الذي يقاس عليه هل الشورى هي الديمقراطية أم الشورى تختلف عن الديمقراطية استقرار الأوضاع بالنسبة للدول الغربية فيما يخص الديمقراطية و عدم تطور الأوضاع في المجتمعات الإسلامية منذ عهد الخلافة الرشيدة وحتى يومنا هذا بما يحقق منظومة متكاملة للشورى تستطيع أن تقدمها للعالم كوثيلة مسلة لإدارة المجتمعات البشرية هذا هو الفارق الآن في التطور البشري صحيح نحن انقطعنا عن التطور البشري خلال هذه القرون الطويلة نتيجة سلطان أفراد وتولي الحكم بالوراثة وإهمال دور الأمة وإهمال دور الفقهاء في العصور المتأخرة كان الفقهاء دور كبير في العصور المتقدمة حتى العصر العباسي مثلا الاول والثاني الى حد ما ثم بعد ذلك ضمر دورات الفارق الجوهري في الامرين ان في الشورى السيادة والحاكمية للشريعة وهي قرار الهي اما في الديمقراطية فغاية ما يصلون اليه ان السيادة للامة او السيادة للاغلبي وهذا حول الديمقراطيات الى مشكلة الان يعاني منها مفكرون كيف نعالج عيوب الديمقراطية يعني في ندوات كثيرة حضرتها مع مفكرين من تيارات مختلفة علمانية والإبرالية ويسارية وغيرها المطلعون على الكتابات الحديثة في العقود الأخيرة في يعني العقدين الثلاثة الأخيرين في كتابات فرنسية بالذات وفي غيرها بيتكلموا الآن المفكرين كيف نعالج عيوب الديمقراطية نسبة التصويت قلت جدا. سلطة الامة والشعوب غابت الى حد كبير السلطة التشريعية بقى الفصل بينها وبين السلطة التنفيذية ليس بالدرجة القوية يعني امامنا مثلا مثالين الكبار المثال البريطاني والمثال الامريكي المثال البريطاني السلطة التشريعية ملك للأغلبية كما أن السلطة التنفيذية حق الأغلبية فأصبحت تمتلك السلطتين ويحل البرلمان وقت ما يريد في, في النظام الأمريكي الرئيس خاط حروب كلفت الدولة تريليونات من الدولارات بقرار اعتبروا قراره الخاص والكونجرس لم يستطع أن يعطله ورغم الأغلبية المعارضة في الكونجرس لم تستطع أن تحدوا من نفوذ الرئيس في الحروب ولا في تمويل الحروب وبالتالي اصبحوا يعانون أي اي الحروب تقصد في فيما يتعلق بالنموذج الامريكي الذي طرح الحروب يضرب. التي تقصدناها امريكا الان على ما يسمى في الارهاب وهم اختراعه للعالم كله. لكن ال, ال واحد افغانستان كده كده الحزبين الديمقراطي والجمهوري وافقوا على هذه الحرب وافقوا على هذه الحرب ايوه لكن الجدل الآن على المستوى الفكري الجدل على المستوى الفكري ان كيف نحد من مساوى الديمقراطيه هذا هذا احد المساوئ التي ادت في النهايه الى شن حروب بدون يعني لماذا أنا أقصد لماذا ننسب هذه أو هذا السوء أو هذه النقيصة إلى الديمقراطية إذا كان الأمر إذا لم يكن هناك ديمقراطية أيضا كانت ستشن هذه الحروب خليني أرجع إلى الوراء قليلا إلى سلاسة يعني لو كان الأمر متروكا للرئيس جورج بوش في حد ذاته بنفسه أصلا دون وجود الكونجرس بمجلسي لكان شن الحرب دون الرجوع إلى أحد أيوة لكن الآن في نظام الديمقراطي بيقول أن هناك توازن بين السلطات يحد من سلطة كل, كل واحدة على الاخرى ويمنع طغيان سلطة على الاخرى فبالتالي نظرا لغياب ما يسمى بالسيادة الاخلاقية الشرعية اللي هي حق الهي او يعني الله سبحانه وتعالى قررها في القرآن او في السنة بالنسبة لنا كمسلمين هذا غيابه ادى في النهاية الى شن حروب ظلمة بل هو ما هو ابعد من ذلك يعني انت الان هتلر وصل الى الحكم في المانيا وفق نظام ديمقراطي. صحيح ولكنه استخدم هذا النظام الديمقراطي وآلياته لكي يحطم أوروبا ويشن عليها سلسلة من الحروب من الغالب ومن المخلوف فيها داعنا من الآن هل هذه نقيصة في النظام الديمقراطي؟ أخضع عن نقيصة نقيصة هذه نقيصة حقيقية فيما يتعلق بالإسلاميين أنا أتكلم عن وجهة تفضل. نظر المفكرين الغربيين ولا أتكلم عن وجهة نظرنا كإسلاميين أنت بتأخذ الآن النظام الديمقراطي المن وضعه في مصاف المثل العليا التي لا يستطيع أحد أن يخدش فيها كلمة او يتكلم عن نقيصة فيها هؤلاء قوم أنفسهم يقولون أن هذا النظام فيه عيوب وعيوبه 1-2-3-4-5 لذلك النظرة الإسلامية دايما نظرة وسطية معتدلة ترى الجوانب الحسنة وترى الجوانب السيئة وتحاول أن تصل إلى تصور يحقق أفضل نتيجة ممكنة احنا عندنا الشورى تختلف عن الديمقراطية نعم. ولكن الشورى من حقها ان تستخدم احدث ما وصلت الى النظام الديمقراطية لان احنا لم نكتشفها وهذا اصبح تراثا انسانيا بمعنى ان الديمقراطية احدثت نظاما للفصل بين السلطان نحن هذا نظام الاسلام يقره ومبادئه مقررة في الاسلام من قديم كنا لم نطبقها هذا شيء يحتاج الى تطبيق الشورى تحد من استبداد الحكام ولو نظريا وبالتالي نحن نريد أن نحد من استبداد الحكام الشورى تضع مظم لمساءلة الحكام احنا افتقدنا هذه المساءلة منذ عصر الخلافة ومنذ بداية تدخل الأمور مع الفتنة القدرة طيب لحظة هنا انا أرى تشابها كبيرا بين الشورى والديمقراطية من خلال هذه النقاط التي تتسن كل واحدة منهما بها صحيح يعني ما الذي يمنع أن تكون الشورى أو الديمقراطية بديلا للشورى في عصرنا هذا؟ ما دام التراث البشري استقر او تعرف على انها نظام ان لم يكن هو النظام الامثل على الاطلاق فهو نظام امثل في عصرنا هذا انا انا هرجع معاك الى يعني كتاب صفر كبير جدا الفه احد العلماء الثقات وهو عالم قانون جنائي يعني حجه في القانون استاذ في القانون الجنائي الدكتور توفيق الشاوي ما تفعه الله بالصحه ويعني شفاهم من مرضه هذا الكتاب فقه الشوره والاستشارة فيه فصول عديده عن الفرق بين الشورى والديمقراطيه وهو يصف النهايه الى فرق جوهري يريد من الناحيه النظريه ان يفصل بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه بحيث لا تضغط السلطه التنفيذيه على السلطه التشريعيه اطلاقا النظام الديمقراطي في مثلا ال... ال... ال... ال... الديمقراطيات يجعل النظام السلطه التنفيذيه تضغط على السلطه التشريعيه تقرر وحتى عندنا في بلادنا اللي بتعمل نظم شكلها ديمقراطي يعني مش حقيقي ولكن هي في النهاية الأغلبية أوتوماتيكية ميكانيكية تؤدي في النهاية إلى أن السلطة التنفيذية تقرر ما ترى من قوانين نعود لتفصيل هذه النقطة بعد هذا الفاصل انتظرونا مشاهدين الكرام عدنا مشاهدين الكرام دكتور عصام كنت تتحدث قبل الفاصل عن مجموعة من التصورات فيما يتعلق بالشورى والديمقراطية وسألتك يعني مدمت هذه اوجه التشابه التي ذكرناها موجودة بين الاثنين كلاهما يسعى للحد من استبداد الحاكم ويوفر آليات لمسألة هذا الحاكم لماذا لا تصبح إحداهما بديلا عن الأخرى في عصرنا لا يمكن أن تكون الديمقراطية بديلة عن الشور. يمكن أن نقول أننا علينا مجتمعات إسلامية وعلى فقهائنا ومفكرين الإسلاميين وعلى الحركات الإسلامية الناشطة التي تنشط لاستئناف حياة إسلامية في ظل الشريعة وتطبيق الشريعة الإسلامية أن تكتهد لتصنع نموذجا خاصا بنا كأمة إسلامية قد يتفاوى التطبيق من بلد الى بلد يعني مش لازم يبقى نموذج واحد لكل البلاد حسب تطور المجتمعات يحقق مبادئ الشورى الإسلامية ويستخدم آليات الديمقراطية التي أنتجتها الدول الغربية ايه بقى هي؟ الفكرة كلها أن الشورى تعتمد أساسا على حرية إبداء الرأم لأن لا شورى بدون حرية إذا ما كانش عندك حرية في إبداء الرأم وحرية في البحث وحرية في الفقه والاجتهاد فلم يكون لديك رأي أساسا تشير به دي نقطة أولى جوهرية فلذلك إطلاق الحريات في المجتمعات الإسلامية أحد أولويات تطبيق الشورى في المعنى الحديث الشورى ايضا تعتمد على حرية التنظيم يعني حرية الجماعات حرية الكتل السياسية اذا صاح التعبير ولذلك الاقرار بالحق في تشكيل احزاب سياسية وفي الحق في اقامة جماعات تهتملنا برامج سياسية كما قال فقهنا الشيخ يوسف القرضاوي الاحزاب في السياسة كالمذاهب في الفقه حيبقى دا عندك حق اخر مهم اصيل تعرفته المجتمعات وهذا سيؤدي في النهاية إلى الحق بالإقرار بتداول السلطة سلمية بمعنى إيه؟ بمعنى تحديد سلطة أو تحديد فترة ولاية الحاكم وعدم إطلاق مدة الحاكم يعني الحاكم زمان في بلدنا كان يتولى حتى يموت والفقهاء كانوا بيقرروا الوضع ده ويقولوا هو إيه؟ هو كده الوقت ما ينفعه نعم. إذا أردنا أن نمزج كما ترطي انت بين الشورى والديمقراطية فعلينا أن نقول أن نحن في البلاد التي لا تأخذ بوراست العهد اللي هي الإمارات والملكيات علينا أن نأخذ في البلاد التي تأخذ بالنظام الجمهوري بتحديد وليس الحاجة ومسألته ودول الشرم حتى الآن أنت تعد لي آليات الديمقراطية أو الآليات التي جاءت بها الديمقراطيات الحديثة كما نراها الآن وتنسبها إلى الشورى صحيح يعني لست أدري هل الفرق في الاسم فقط أو في المصطلح فقط انا, أنا بقول لحضرتك أن هذه كلها تحتاج إلى مجامع فقهية تقررها كاجتهادات أنا, أك... أنا كناشط هنا ولست كمفكر انا كناشط رغم درستي للشريعة في... في جامعة الأزهر والحصول على الإجارة في الشريعة إلا أني لم أجد في الفقهاء من يبحث في هذه المباحث الآن الذين يجتهدون في هذه المباحث المتعلقة بالحكم وإدارة المجتمعات أو بالشورى هؤلاء جميعا امامهم نمازج تطبيقية زي ما انت قلت بالضبط وعليهم ان يستفيدوا به طيب هيا بنا نستمع الى صوت اخر كما رصدته عدسة اضواء كاشفة التقد بالصحفي اكرم القصاص نائب رئيس تحريص صحيفة العربي تصور الاسلامي بيط... هناك تصور انه في الشورى يمكن ان تمثل بديلا للديمقراطية اللي استقرت خلال عدة عقود وقرون طويلة في أوروبا أو في المجتمع الحديث والحقيقة أنهم بينطلقوا من نظرية تبدو مثالية لأن تجربة الشورى في التجربة الإسلامية لم تطبق بشكل فعلي في أي فترة من فترات التاريخ الإسلامي فترة النبوة وفترة الخلفاء الراشدين لا يمكن القياس عليها لأنهم كان في الرسول عليه الصلاة والسلام بيحكم أو بيستمعوا ليه وله تركيبة خاصة ومواصفات خاصة لم تتوفر في أي حاكم من بعده حتى في الخلفاء الراشدين كانوا بشر وكان أبو بكر الصديق أو سيدنا عمر أو غيرهم كانوا يسرون على ظهر نفسهم كبشر وبالتالي فتجربة الشورى هي تجربة مثالية مأخوذة من أفكار إسلامية مجردة لم تطبق على أرض الواقع ومتسعت الدولة الإسلامية في عهد الأمويين والعباسيين من بعدهم والدولة الإسلامية بعد ذلك وفي الأندلس وغيرها كان البشر هم اللي بيحكموا وأهواءهم وعلاقتهم بالسلطة وصراعتهم هي التي تحكمت يعني خلاف معاوية مع علي بن أبي طالب والفتنة الكبرى اللي أصمرت عن الدولة الأموية بعد كده أصبح الملك وراسي فكرة الشورى لم تتحقق بطريقة أبوغرة كان الحاكم الجيد المثقف السياسي العادل يستند إلى صفوة من المفكرين والفقهاء وغيره وبالتالي ففكرة الديمقراطية بشكلها الحديث كان النموذج الإسلامي وقتها كان متقدم عن أوروبا اللي احنا زي ما كانوا بيقولوا بتعيش فيه عصور الظلامة لكنه كان نموذجا بشريا أخذوا الترتيبات السياسية وترتيبات الدووين والنظام الحكومة من النموذج وغيرها اللي كانت تعتبر سابقة لفكرة الحضارة البدوية اللي نشأ فيها الإسلام الأستاذ أكرم القصاص يقول إن الشورى نظام مثالي لم يتحقق على أرض الواقع ولا حتى في عصر الخلفاء الرشيدين ولا في عصر النبوة بسبب التركيبة الخاصة أو الوضع الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم هل تحاول الحركات الإسلامية بإحيائها الشورى ومحاولة عودة هذا النظام للحكم هل تحاول إحياء فكرة ميتة؟ لا إطلاقا أنا أعتقد أنه كلام الأستاذ أكرم صحيح في جانب وينقص جانب آخر مهم جدا أن الشورى في مجال الحكم والإدارة كانت غيبة لكن الشورى على مستوى الفقهي كمجامع فقهية أو فقهاء مجتهدين أو مدارس فقهية متعددة والشورى على مستوى الأمة كأمة وهي التي صنعت تاريخ المسلمين يعني تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين لم يصنعه الحكام صنعه المسلمون الأمة وهو ده المعنى الذي نريد أن نصد إليه الآن نحن نتفق مع الأستاذ أكرم أنه آلية الشورى تعطلت بالفعل بعد عصر كلفة الرشدة وهذه الألية تعطلها أدى إلى تعثر انتاج نموذج إسلامية استطيع أن نقدمه للبشر كلهم وللعالم كله كنموذج إسلامي شوري ديمقراطي بمعنى الحديث وبالتالي نحن أمام تحدي الآن تحدي إيه؟ وهو الجوهر الأساسي إيه عند من يتحفظون أنت لما تكلمت في بداية الحلقة قلت أنه فيه ناس بتقول الشورى هي الديمقراطية ولازم نأخذ الديمقراطية زي ما ونطبقها ونازم بتقول الشورى غير الديمقراطية لا صلة لها بها مطلقة ما السبب؟ السبب فكرة التشريع ان الديمقراطية خادت كل السلطات لانفسها كنظام ديمقراطي سلطة التشريع وسلطة التنفيذ وسلطة الادارة وسلطة الرقابة والمساءلة كل السلطات خادتها كلها الشورى لا تعني اغتصاب سلطة التشريع عن الله ولكنها تعني اعطاء الامة الحق فيما لم يرد فيه نص قطعي في القرآن او السنة في ان تكتهد بآلية الاجماع اجماع ده هو معنى الديمقراطية الحديث هتقول لي برضو تاني ان حيبقى كثب لكن لا له في لا النهاية سأسا لابد سأسا ان يستند الاجماع لابد ان يستند ان اصل شرع ان في القرآن او اصل أخرى. هذه نقطة مفصلية تعتبر كيف الجذري بين الاسلامين وغير الاسلامين اليس كذلك مجالة عودة السلطات التشريعية لله سبحانه وتعالى هذه نقطة يعترض عليها كثيرون هل أنت هل أنت على وعي بهذا الأمر هؤلاء المعترضون يعترضون على إن ما هو المدى الذي يصل إليه عدم الخروج على القواعد الشرعية أو القواطع الشرعية ولا يعترضون على المبدأ لأن الشورى معنى كلمة استمسك بالشورى أن أنا أتمسك بهوية للأمة بهوية إسلامية بمرجعية للأمة وهي أعلى حتى من الدستين اللي بيضاعها الحكام ويغيروها كل فترة يعني إحنا في بلدنا بتلاقي الدستور الحاكم يغير لو جاء عايز يورس ابنه وهو صغير أقل من السن اللي في الدستور روح غير له الدستور أما في الشريعة فالقواطع السابقة لا يمكن لأحد أن يغيرها الفكرة أن التشريع في الإسلام لله سبحانه وتعالى ابتداء هو الله سبحانه وتعالى والمشرع ولكنه للأمة فيما لم يرد فيه نص قطع أو في فهم النصوص ابتناء تبتني بقى وتحدث لها فهما. وهذا هو قلية الإجماع لأن القواطع الشرعية يعني مثلاً لا يمكن لمجلس نيابي مثلاً أن يقر ما حرمه الله سبحانه وتعالى أن يحل ما حرمه الله عز وجل أو أن يحرم ما أحلى الله سبحانه وتعالى ولا يمكن لحاكم فرد دي مشكلة برضو موجودة على فكرة في الفقه الإسلامي أن الشروط التي وضعها الفقهاء بعد ما انتهت الشورى للحاكم جعلوه شخصية مثالية جعلوه مجتهدا بحيث حتى خلوه ما يستغنى عن الشورى لانه طالما هو مجتهد ناس مفروض ما يتنزلش عن اجتهاده لصالح الاغلبية لا غلط هذا اساسا لم يوجد لم يوجد في التاريخ لا. حاكما اسلاميا مجتهدا بعد الكلفاء الراشدين بعد ذلك الزام الحاكم بالشورى وبقرار اغلبية في ادارة شؤون المجتمع اصبح الان واجبا لان التاريخ الاسلامي اثبت لنا ان الحكام يستبدون بالرأي والمساءلة سنحاول جداً. وفضل اشتباك بين الديمقراطية والشورى ولكن بعد هذا الفصل القصير ابقوا معنا مشاهدين الكرام بكم مجددا مشاهدين الكرام نستكمل ما بدأناه مع الدكتور, عصاب العريان. الدكتور عصام العريان هل, هل هناك من سبيل لفضل الاشتباك بين الشورى والديمقراطية هل هناك من سبيل للتوفيق بينهما وإن لم يكن يعني لكل حالة أسئلتها بسم الله الرحمن الرحيم أنا رجل واقعي كناشط المفكرين دايما بيبحثوا عن أفق أوسع من الواقع فيفكر للبعيد أما الناشطين فالناشطين دايماً بينطلقوا من الواقع الواقع الذي تعانيه الأمة العربية والإسلامية الآن واقع يقول أن هناك استبداد في الحكم وهناك ديمقراطية زائفة يعني بمعنى أنه عندنا مجالس نيابية لا تمارس حقها وعندنا انتخابات لكنها مزورة وعندنا فصل شكل بين السلطات ولكن هذا الفصل الشكل بين السلطات يعني ترفيز السلطة في يد واحدة فيش توازن بين السلطات وعندنا استقلال للقضاء ولكنه غير مستخل يقضع تهوائي مما يترتب على كل ذلك ماذا ماذا يترتب على كل ذلك أن نبدأ من هذا الواقع هذا الواقع نبدأ منه بإصلاحه إصلاحه سيعني في النهاية أننا نقترب من فكرة الشورى الإسلامية بمعنى أننا سنمر عبر مراحل فلنقول أننا نريد أن نجري إصلاحا ديمقراطيا الآن دون المساس بالثوابت الإسلامية بمعنى أننا سنطالب بتعددية سياسية حقيقية ونقر ذلك في المعنى الإسلامي ان ما زال ناس بتخالف في الطيرات الإسلامية في ناس بتقول لك ما فيش حاجة اسمها تعددية سياسية ومع اقرارنا بالتعددية السياسية في مجتمعتنا يبقى حنقر بتعدد الاجتهابات الإسلامية بحرية الاجتهاد لحل مشاكل الناس يعني هنبقى زي الفقهاء القدامى ولكن في المجال الواسع العام الآن الفقهاء القدامى نظرا لان الشورى قالية تعطلت فما كانش اجتهادهم في مجال الحكم والإدارة كان اجتهادهم دايما في مجال الواسع اللي هو المعبادات والمعاملات الفردية لكن الدنيا تعقدت الآن نحتاج الى فضل الاشتباك ايضا وتحقيق استقلال قضاء حقيقي بمعنى ان القضاء يتمتعوا باستقلال كامل وشامل عن كل السلطات بما فيها السلطة التنفيذية اللي هي بتتغول على كل السلطات نحتاج إلى تحرير آلية الانتخابات بمعنى أن الانتخابات تكون دورية وسليمة ونزيهة وأن نقر بمباحث فقهية أن هذه الآلية هي التي تعبر اولا عن البيعة للأمة للحاكم يعني ما فيش حاكم ييجي بدون انتخاب لابد أن تعطيه الأمة شرعيته الدستورية وال وال والمسؤولية عبر انتخاب وأن تحاسبه بعد ذلك عبر المجالس النيابية جيد دكتور عصام أنك فرقت بين ما يمكن أن ترفضه كمفكر وتقبله كناشط هذا طبيعي. نعم. هذا طبيعي. هذا يثير بدوره سؤالا يتردد كثيرا أن الإسلاميين النشاطاء منهم يقبلون بالديمقراطية في وقتنا الراهن وفي ظرفنا الحالي الذي فصلت في تعداد سماته ليقبلون بها شكلا أو كقمطرة للوصول إلى الحكم لا مضمونا ولا اقتناعا بها ولكن حتى ينقلب بعد ذلك عليها ويطبقوا ما يرون أنه شورى أو يطبقوا ما يرون أنه نظام آخر ربما لا يوافق عليه خصومهم في هذا الوقت خصومكم يوافقون على الديمقراطية ولكنهم قد لا يوافقون على الشورى هذا الدعاء مش عايز أقول كلمة يعني شديدة أقول الدعاء غير صحيح أولا لأن لكن أنا... لا نمكن ابتداء أن أنه يتردد الادعاء ده يتردد يتردد بقوة لكن الحقيقة والواقع أن التيارات التي استولت على الحكم في البلاد الجمهورية لم تستخدم الديمقراطية ولم تمارس الديمقراطية كلها قومية سواء كانوا بعث أو نصريين يسارية في اليمن الجنوبي او في اي مكان جماهيرية زي الدول مش عايزين نعد الدول كتيرة لكن خلينا نتكلم كده بالمطلق والتيارات والحكام الذين يحكمون بمنطق الوراثة في الامارات او الملكية ايضا لا يطبقون النظام الديمقراطي احنا كلنا كتيارات سياسية محتاجين الى ميثاق لتوافق وطني نقر فيه بآليات ومرجعيات ووسائل تضمن التطبيق الديمقراطي السليم. ولنحتكم كميعا إلى الشعوب كيف نضمن عدم انقلاب فريق على الديمقراطية لأن الفريق الحالي الذي يحكم هو أساسا لا يمارس ديمقراطية ولا يمارسها وبالتالي كيف نضمن تطبيق ديمقراطي لا ينقلب أعضاءه او الفائز فيه عليه هل هذا هل بحاجة هل أفهم من هذا أنكم سترضون بالديمقراطية سقفا لطموحاتكم إذا ما وصلتم إلى الحكم إذا ما وصل الإسلاميون إلى الحكم هل يرضون بالديمقراطية سقفا للنظام الحكم الإسلامي طبعا أنا شايف أن كل التيارات الإسلامية الناشطة والفاعلة في الساحة حتى بما فيها تيار سلفي عندنا تيار سلفي يعني لو اعتبرنا المدل... التيار الاخواني المسلمين مدرسه كبيره موجوده من المغرب للجزائر لتونس والعصر كده كده في تيار سلفي موجود في الدول زي الكويت والبحرين وغيرها وحتى أصوات في المملكة العربية السعودية من الناشطين الإسلاميين تقول الآن أنها تقبل بالمبادئ الديمقراطية وأليتها هناك مشكلة في انك ثقافة قلت الديمقراطية قلت كمفكر قبل قليل أن المفكر الإسلامي لا يرضى بالديمقراطية بديلا عن الشورى آه لأنه يريد تطوير الديمقراطية لتكون نموذجا ديمقراطيا إسلاميا هي المشكلة الأساسية عند كثير من المفكرين الإسلاميين في قضية التشريع وقضية التشريع قضية ليست بسيطة قضية مهمة او ضمان عدم الخروج على الثوابت القطعية في الشريعة الإسلامية أما ما فيه اجتهاد فالأمور فيها مندوحة وفيها متسع كبير جدا للأراء هنا التيار مدارس الوسطية الإسلامية المعتادلة التي تقبل بتعدد الأراء الفقهية وبتعدد المزاهب الفقهية لا يوجد عندها حرك في الخيار الديمقراطي لأنه في النهاية إجماع الأمة عبر مجالس فقهاء او عبر مجالس تشريعية هناك في اراء بقى بتقولك ان التشريع يبقى صحيح. لمجالس فقهية ولكن هذا امر دونه مشاكل تنفيذية كبيرة لكن يمكن للمجلس التشريعي نفسه ان يأخذ باراء فقهية مختلفة طيب هيبنا هي نذهب الى هذا الفصل القصير ثم نعاود بعده حلقة اليوم من اضواء كاشفة وقعدنا مشاهدين الكرام مرة اخرى دكتور عصام هيا بنا نذهب سريعا الى الشارع المسلم ونستمع الى ما يقوله هذا الشارع عن فكرتي الديمقراطية والشورة الديمقراطية هي ان تأخذ الرأي والرأي الاخر في حسبانك عندما تضع القرار والشورة هي ان تأخذ بالاراء المختلفة فيعني المسمى يختلف لكن المعنى واحد الديمقراطية اذا بنيت على اسس من الحرية الحقيقية الديمقراطية هي الافضل لان الديمقراطية بالتالي يجب ان تشكل الوعاء التنظيمي لمنظومة من الحريات الفردية والجماعية اي ان الحرية التي تستند عليها الديمقراطية هي التي بنظري افضل وتمكن من مجتمعاتنا ان تحقق طموحاتها الحقيقية الوطنية والقومية اي حاجة مبنية على اساس ان الشعب يحكم نفسه بنفسه ده اهم حاجة لكن الشورى ممكن يكون لفئة محدودة من الناس فده بصراحة ضد حرية الفردي اذا تحدثنا عن محاولة فضل الاشتباك بين الديمقراطية والشورى عن سقف النشطاء الاسلاميين في وقتنا هذا وما يمكن ان يقتنعوا من النظام ديمقراطي لكن المفكرين ما زالوا غير راضين تماما بالديمقراطية كحد أقصى لطموحاتهم في الحكم والسياسة الناشطون والمفكرون المسلمون يريدون أن يحولوا النظام الديمقراطي بآليات وثقافته إلى نظام إسلامي بمعنى أنه يتطور مع التطبيق ومع النشاط ومع الفعل ومع التجربة ومع الخطأ إلى نظام يحقق طموحات الأمة الإسلامية في تطبيق الشورى التي تعطلت طوال هذه القرون نتيجة الحكم الورثي ونتيجة يعني الصراعات التي حدثت في المجال السياسي من اول الفتنة الكبرى كما قال أحد المتداخلين من قبل إلى يومنا هذا دي حقيقة موجودة وفي الحقيقة إنه احنا لدينا عدة مشكلات بس ليس مش السياق التاريخي اللي هو أفقدنا التطور الطبيعي و مش بس الاستعمار الأجنبي أيضا الذي أفقدنا الانتقال من حال الانحطاط إلى حال التقدم لأن الاستعمار كان له دور كبير جدا في قرد. إحنا لدينا فرعات موجودة الآن م. يعني الواقع نفسه الآن إنت لما تيجي عند الناشطين الإسلاميين النهاردة حركات الإسلامية كلها بتجعل القضية الفلسطينية قضية مركزية قضية اولى لكي تتصدى لهذه القضية الآن التي تعيق تطور الأمة العربية والأمة الإسلامية كلها أنت لابد أن تتخذ الوسائل الديمقراطية ولذلك لما اكتشفت أمريكا والعدو الصهيوني أن الديمقراطية ستأتي بمعارض أمريكا وستأتي بمعارض الحركة الصهيونية والكياد الصهيوني عطلوا المسار الديمقراطي فأنت الآن المطلب الديمقراطي ليس فقط من اجل تحقيق مصالح داخلية ده من اجل التصدي لمصالح الأمة كلها ولقضية رئيسية لما الشعوب العربية الآن تعطي خيارها لكل الحركات التي تعادي هذا الكيان وتعادي تلك الدولة التي تمارس العدوان علينا يبقى ده خيار مهم لابد أن ألتفت إليه في كفاحي وجهادي ضد هذه التحديات الخارجية فمش ما بقتش قضية إصلاح داخلي فقط بقضية إصلاح داخلي تحدي داخلي ثم التفات إلى التحدي الخارج دكتور عصام هناك رباط لا ينفصن في أذهان كثير من المسلمين بين الشورى وبين آليات لم تعد موجودة في عصرنا هذا كأهل الحل والعقد والإمام وغير ذلك من بعض المفاهيم التي لا يعرفها كثير من الناس في الوقت الرهن هل توافق في البداية على هذا الربط؟ في الحقيقة هناك يعني كما هو معلوم تخلف في الفقه السياسي الإسلامي وهذا التخلف الفقه السياسي الإسلامي مر بمراحل المرحلة الأولى هي تكريس الأوضاع التي وجهها الفقهاء لكي تستقر الأوضاع وبالتالي نشأ فقه سياسي في العصور العباسية الثانية وحتى في العصور الإنموية يكرس بقاء الأوضاع على ما هي عليه ويصف الوضع الحالي جاء من بعدهم من الفقهاء لم يستخدموا آلية الاكتئاب لإصلاح هذا الوضع والعودة بالمجتمعات الإسلامية إلى العصور الراشدة فبالتالي ورسنا هذا الفقه الذي يتكلم عن أهل الحل والعقد وعن شروط مثالية للإمام بأن يكون مكتهدا وان يكون كذا وكذا فتعطلت آليات وأيضا هذا الفقه نفسه مارس آلية أخرى أو قرر حقيقة أخرى وهي تجنب الفتن والأزمات فقرر عدم الخروج على الحاكم وصعب من, مس من طريقة مساءلة الحكام في الأمة الإسلامية هذا كله أورسنا الوضع الحالي أننا أصبحنا أمام وضع جريب جدا الفقه وقف عند حد لم يجتهد والأوضاع ك على مدر التاريخ نتائج مرة نتائج سيئة جدا استبداد وغياب لرأي الأمة وغياب للحريات والدولة الحديثة التي ورسناها عن الاستعمار الالف أصبح في رؤساء جمهوريات وأصبح في مجالس برنامنات وأصبح فيه أعزاب شكلية وأصبح في انتخابات غريبة وأصبح في تزوير وأصبح في تكريس للأوضاع ولكن بإيه باسم الديموقراطية الحديث هذا كله أسمر أنه لابد من ثقه جديد في المجال السياسي لابد أن نضع النقاط على الحروف المشكلة التي تواجه الأمة الآن هي الاستبداد في المجال السياسي هي تكريس السلطة وجمع السلطات كلها في يد واحد طيب كثير من غير الإسلاميين يأخذون عليهم في هذا الوقت أن الإسلاميين يعتقدون ولست أدري ما الذي جعلهم يعتقدون أن الإسلاميين يعتقدون هذا يعتقدون أن شورى غير ملزمة للحاكم ويقولون ان الإسلاميين يريدون تطبيق الشورى وهي غير ملزمة للحاكم ما فائدة هذا الأمر هل هذا الأمر عند الإسلاميين فعلا لا إذا خدنا التيارات الإسلامية التيار الأكبر والأوسع هو التيار الإخوان المسلمين التيار الإخوان المسلمين أقر بإلزامية الشورى للحاكم وتولية الحاكم فترات محددة وتداول السلطة في وثيقة رسمية من جماعة الإخوان المسلمين صدرت منذ 13 عاما سنة 1994 ميلادية إذن هذا هو التيار الأوسع في الحركات الإسلامية هناك بقى في العمل السياسي الإسلامي الفكري من يقول بهذا الكلام لا. فعلا وهذا مبني على الذين يقولون بعدم الزمية الشورى بنوها على فكرة أن الحاكم سواء كان خليفة أو إماما أو سلطانا لابد أن يكون مكتهدا تب مين مكتهد فردي النهاردة حتى هو غير حاكم من هو اقترب من... منا من نظام ولايه الفقيه الايراني ايوه وبالتا بس نظام ولايه الفقيه في الجانب الاخر لو نظرت اليه من وذلك الكثير من ادوات المساءله ولا نظرت اليه من جانب اخر ستجد ان نظام ولايه الفقيه اقترب بالفقه الشيعي من الفقه السني لان الاصل عند الشيعة ان الامام منصوص عليه وانه معصوم نعم يعني ما فيش ده منصوص عليه يعني مفيش اختيار ولايه الفقيه التي وضعها الامام الخميني تقول ان الفقيه الولي يخطاق يعني في اختيار صحيح. ثم مساءل هناك مجلس يحاسب الامام صحيح قد نختلف على صلاحياته لكن يساءل وبالتالي يمكن ان يعزد وده مش موجود في الفقه الشيعي الاصلي اذا هذا يقترب و... وانا سعيد جدا انك اثرت هذه النقطة لان المدرستان اللتان اختلفت في التاريخ الاسلامي حول قضايا الشورى والديمقراطية بالمعنى الحديث او الامامة والحكم بالمعنى القديم وهي الاهل السنة الغالبية العظمة والشيعة اللي هي 10% و 15% من المسلمين اقترب الان في العصر الحديث والاكتهاد اللي موجود في ايران يقولك ان هناك اكتهاد شيعي بيقولك ان عندنا وسائل ديمقراطية وهي بالمقاييس اذا قستها الى بقية الدول الاسلامية الاخرى ستجدها هي, هي بنا أبضل نستمع أبضل مرة بنا أخرى كيف. للأستاذ أكرم القصص في هذه النقطة الخلاف الرئيسي في أنه بعض الأشكال اللي حملت الاسم الإسلامي في السياسة وضعت صورة واحدة للحكم ونضرب مثلا بزي طلبان أو الصورة الإيرانية أو غيره بيضع شكل واحد للحكم ويعتبر أنه الحكم الصحيح المستند إلى أحكام فقهية تستند إلى القرآن أو الحديث وهي في الحقيقة أحكام بشرية وتفسيرات بشرية واكتهادات فيما لاكتهاد في العبادات في القواعد الصارمة في الأحكام الصارمة في مخالفة القواعد الإسلامية الوضاحة أمر الحب فهي انا أتصور أنها تنطلق من أنه الناس أعلم بشؤونه دنيا في الحقيقة الأستاذ أكرم القصص قال أنا إلى نقطة تتردد كثيرا كلما ثار طرح إسلامي يرد عليه بأن الإسلاميين يريدون بالدول الإسلامية أن تكون على ناسك طالبان في افغانستان وغيرها هل هناك اعتراض من جانبك على هذا الطرح؟ أطبع أن يقاس بقية الحركات الإسلامية على نموذج طالبان نموذج طالبان نموذج يعني فريد جاء نتيجة طلبة علم في مدارس معروفة بجمودها الفقه وعدم التجديد فيها والاعتماد على كتب قديمة جدا وبالتالي هذا النموذج أساسا لو لم حتى يحارب أمريكيا كان غير قابل للحياة والنمو والتطور لأنه يفتقد إلى الألية الأساسية وهي التجديد والاجتهاد الاجتهاد في الإسلام فريضة ولا بد منه لأن الحاجات بتجد للناس أقضية وحاجات بقدر ماذا يعيشون وكل ما يمضي يوم يأتي شيء جديد ومثلا اذا كان المفتي غير ملزم انه يحكم في قضية فالقاضي ملزم القاضي لما تأتي له قضية او الحاكم بقى لما يتعرض لحاجات الناس ملزم ان يبحث عن حل الفقيه ممكن اقولك لا ادري انت بتسألني عن حاجة انا ما اعرفهاش لكن لو لكن انا هذا لا يصح في عند, القضاء عند الامام القضاء قضاء. لازم يحكم اذا وجد في كتاب اللي حكم اذا لم يجد في الكتاب اللي يبحث في ايه في في, في مصادر التشريع في مصادر الاخرى التشريع اللي هو عند النبي عليه الصلاه والسلام سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد فيبحث في الاجماع مثلا اذا فلا بد يصل في النهايه الى الوضع اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال له اجتهد راي ولا, ولا اذا الاجتهاد فرض على القط النهارده المجتمعات تعقدت حتى اصبحنا امام مساله لابد منها وهي تقنين الاحكام م. يعني لما يبقى في يعني هناك مثلا اختلاف كبير بين الفقهاء والمفكرين الاسلاميين برده هل يجوز للحاكم او الامام او السلطان ان يلزم الامة بمذهب فقهي معين كان ده خلاف واسع الناس قلت لا ما يصحش الناس حرة في اختيار مذهبها الفقهية فالعصر الحديث النهاردة الناس في الدولة العثمانية اضطروا الى ان يلزموا الناس بالمذهب الحنف هو لم يلزمهم برأيه كحاكم هو الزمهم برضو بالشريعة ولكن الزمهم بنطاق ضيق في الشريعة وهو مذهب معين مدرسة فقهية معينة الآن هو ده الذي استند إليه المفكرون والناشطون الإسلاميون في أنه يجوز تقنين الشريعة الإسلامية والأخذ بأحكام فيها ويمكن عند استجداد أو استحداث أشياء جديدة تسمح بإعادة النظر فيها يبقى نعيد النظر فيها من الذي يقوم بذلك؟ يقوم بذلك هيئتين أساسيتين هيئة تمثل الأمة وهي المجلس النيابي التشريعي اللي هو بيسموه المجلس التشريعي <تصفيق> خليه الأفضل فيه أن نسميه المجلس النيابي لأنه ينوب عن الأمة في القرارات والق... والأمو ما هي المشكلة؟ ما هي الحساسية وجه الحساسية في أن يكون هناك تشريعات فيما لم يأتي في القرآن والسنة؟ لا, وجه... لا مشكلة إطلاق لماذا رو... أنا أتفق مع اللي قاله الأخ أكرم أنه الناس أعلم بشؤون دنياهم فعلا كما جاء في النص كما جاء في الحصر هذا أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلموا بشؤون دنياكم وبالتالي أنت ما عندكش في مجال الحكم والإدارة اللي احنا قلناهم في بداية الحلقة وشاورهم في الأمر وأمرهم شورا بينهم لا يوجد بعد ذلك شيء انت هنا بتحكم وفق القواعد الأساسية القواعد الأساسية بقى اللي هي شديدة جدا في اتخاذ القرارات اللي هي رفع الضرر تحمل اقل الضررين لدفع الضرر الأكبر اللي هي سد الزرائع اللي هي المصالح اللي يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مثلا اللي هي بتدور كلها حول فكرة المصلحة هذه المصلحة لها دوابة شرعية والأستاذ أكرم قال في كلامه انه باستثناء الخروج على القواعد الشرعية القطعية السابتة وهو ده على فكرة مش بس كلام الأستاذ أكرم ده كلام المحكمة الدستورية لعليا في مصر لما قالت ايه معنى نص المادة تانية في الدستور التشري... المصري اللي بتنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع قالت يقصدوا بها المبادئ ذات سبوت القطع قطعية الدلالة قطعية السبوت اما ما بعد ذلك فالأمة ان تختار الأمة تختار عن طريق ايه في اهل ذكر وفي اهل علم وفي اهل اجتهاد دون مفك... مجتهدون اسلاميون بيطرحوا اراء مين اللي يختار من هذه الاراء المجلس النيابي نعم. الذي ينوب عنه دكتور عصام نتوجه سريعا إلى هذا الفاصل ثم نعود بعده نقاشنا <تصفيق> عدنا مجددا مشاهدين الكرام دكتور عصام الآن معنا اتصال هاتفي من الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل أستاذ حازم مرحبا بك اولا يا مرحبا اهلا وسهلا كنا نتحدث مع الدكتور عصام الاريان حول مفهوم الديمقراطية والشورى ونقاط التداخل والاختلاف بين هذين المفهومين ما تصورك انت لامكانيه تطبيق الشوره في عصرنا الراهن اولا شكرا جزيلا لهذا الاتصال وثانيا مرحبا بالاستاذ دكتور عصام الاريان وربنا يبارك فيه يا رب بس يعني ربنا يكرمك شكرا يا أستاذ حازم جزاك الله خير سيدي ربنا يكرمك أما ما يتصل بالشورى والديمقراطية فالحقيقة احنا لازم ننطلق من نقطة جوهرية كافة التيارات القائمة الآن بتحاول انها تجرنا إلى ان احنا نقر بأن الاسلام منهج تابع بمعنى انه كفاءة الشورى او كفاءة الاسلام مطلوب مننا ان ننسبها إلى الديمقراطية فإذا استطعنا أن إحنا ننسبها إلى الديمقراطية اعتبرونا مقبولين وإذا فصلنا في أن إحنا نثبت هذا التنسيب والتناسب مع الديمقراطية اعتبروا أن المنهج الإسلامي أو أصحاب المنهج الإسلامي فشلوا في إثبات حقهم أو أحقياتهم في دخول في العملية السياسية في بلاد المسلمين هذا الكلام يصادم اعتبار مردائي وهو ان احنا بنعتبر ان الاسلام منهج اصيل وعندما يطرح نفسه بيطرح نفسه مش علشان يثبت تبعية ولكن علشان يطرح هذا المنهج لانه هو المنهج النابع من هذه العقيدة ثم بعد ذلك يكون محل دراسات بقى اذا كان هو يعني درجة تناسبه او عدم تناسبه مع المناهج الاخر ولكن ايضا نقطة في منتهى الاهمية انه لما نيجي نناقش الديمقراطية ما ينفعش نناقش اسم مصطلح لان المصطلح الكلام حوالين كلمة مصطلح اي مكان المصطلح ده نفسه تعريفاته متعددة ومختلفة وفيها تضاربات حتى على مستوى الفكر العالمي ما بنتكلمش عن الفكر الاسلامي بالذات انما احنا علينا ان احنا نوصف ما هو المقصود ما هي المقصودات من كلمة الديمقراطية ثم نحدد ما موقف الإسلام من هذه المقصودات فإذا كانت ديمقراطية مقصود بها أن الحاكم لا يتم اختياره إلا من خلال اختيار الناس له فنقول نعم هذا الكلام يعني يعتبر من الأحكام الشرعية التي يعتبرها الإسلام ويعتبر أن أي شيء آخر وهو اسمه الحكم الجبري يعتبر ضد الإسلام استاذ حازم استاذ حازم برغم هذه التفريقه التي اثرتها بين الإسلام وبين الديمقراطية الاسلام كان نظام حكم متميز انتم كنتم شطاء اسلاميون كنتم شطاء اسلاميين لا تتورعون او لا يعني ترفضون استغلال اليه الديمقراطية كما هي الآن حالها لتحقيق النموذج الإسلامي الذي تصبون اليه دايماً الشخص الذي ليست بيده مقاليد السلطة بيمارس العمل داخل مجتمعه من خلال الأحكام القائمة في المجتمع اللي هو مش هو اللي وضعها مش هو المسيطر عليها فهو لا يستطيع أن ينقلب عليها إلا إذا انقلب من داخل المجتمع وبالتالي إذا كانت دي الأحكام الموجودة بالفعل ولذلك إحنا دايماً بنقول إيه يا سيدي بنقول والله اللي بيقولوا انتوا عايزين تستفيدوا بالديمقراطية من اجل كذا بنقول لهم ده نظامكم كومنتو اللي محطوط فإذا كان هذا النظام الموضوع لا يسمح أو يمنع فئة من فئات المجتمع من المشاركة يبقى نظام فاشل لأنه نظام يؤدي في النهاية إلى تجنيب فئة من الفئات فهو إذن لا يكون نظام اجتماعي لا. إنما إذا كان هذا القانون موضوع يعني فإنه هذا النظام الموضوع يسمح لكافة الفئة بالمشاركة. ثم الفئة التي تصل إلى إقناع الناس ويختارها الناس تصبح بعد ذلك في موضع أن هي بتضع هي المقاييس. حين إذن لما تيجي تقول مثلا أن الديمقراطية إذا كان معناها مثلا إباحة او إمكانية إباحة الشذوذ الجنسي او عدم إباحته تستطيع هذه الفعل الفكرة واضحة أستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل شكرا جزيلا لك ونعود مرة أخرى دكتور عصام ألا ترى أنه لون من ألوان البراجماتية السياسية أو لون من الألوان الانتهازية أن يستغل الإسلاميون الديمقراطية للوصول إلى هدفهم بينما هم لا يعتقدون أصلا أنها النموذج الأمثل للحكم خلينا أقول أن الأستاذ حازم يحتاج إلى تزييل او هامش لأنه قد يؤدي إلى هذا الفهم اللي أنت بتقوله لا انا عايز أقول أنه القواعد الأساسية للنظام الديمقراطي كما وضح هو فعلا إذا نسبتها إلى المبادئ الإسلامية ستجد أنها تتفق مع المبادئ الإسلامية وهذا ما قال حسن البنة بلغة واضحة وصريحة أن أسس نظام الحكم الدستوري النيابي ما قالش الديمقراطية أسس نظام الحكم الدستوري النيابي التي تتمثل في طريق التولية الحاكم ومحاسبة والفصل بين السلطات واحترام إرادة الأمة وحرية الاختيار فيها وتداول السلطة بينها وأن السلطة تنبع من الأمة هذا كله, كله يقال الشيخ حسن البنة رحمه الله كان له تحفظ على مسألة الأحزاب كان له تحفظ لأن البلد كانت تحت الاحتلال على الأحزاب الموجودة في وقته وكان بيقول لك لي رأي خاص لأن أنت النهاردة إذا, إذا طلبت حتى رأي العامة المصريين في الأحزاب المصرية حتاكد رأيهم سيء الأحزاب مش موجودة هاللعب في النظام الحزبي واللعب في الأحزاب القادمة هذا إن كانوا يعلمونا بوجودها من الأساس مثلا يبقى إذن الفكرة الأصلية موجودة الفكرة التي تلح عليها ويلح عليها خصوم التيار الإسلامي وميتهموه ان هو ينقلب على الديمقراطية هي فكرة ضمانات بقاء أسس نظام الحكم الدستوري النيابي وخلينا نقول بعد كده الديمقراطي بحيث لا يحتكر فريق ولو كان باسم الإسلام أو إسلام يع ويمنع تدولها في المستقبل هذا هو ما يجب أن نتفق عليه جميعا وأنا أقول أن الإسلام يمنع ذلك لأن الإسلام يعطي حرية الاختيار وحرية المساءلة للأمة وعلى الأمة أن تمارس دورة سيعود خصوم الإسلاميين مرة أخرى إلى استغلال التاريخ الإسلامي وضرب الأمثلة من هذا التاريخ ويقولون أنه لم يحدث في التاريخ الإسلامي أن تم تغيير الحاكم على وفق هذه القواعد التي تقول انكم ملتزمون به ولم يحدث حتى اليوم في ظل الدولة الوطنية الحديثة احنا بقلنا خمسين سنة في انكلابات انقلابات لا. وثورات واستبدال وتملق لكن وطبيعات. لكن لكن مطالبون بتطبيق النظام إذا الاسلامي إذا وهم اذا هم نحن اهو دكتور عصام يطالبون بتطبيق النموذج الغربي الذي حقق مسألة تداول السلطه بشكل سلمي ونحن نطالب به ايضا في ظل الثوابت الاسلاميه يعني المثال اللي طلبه الاستاذ حازم وانا ما بحبش اقوله ولا احب للاسلاميين ان يذكروه وقضيه اباحه الشزوز لا يمكن في ظل اي مجتمع اسلامي يجي برلمان حتى ولو كان يسريا ويبيح الشذوذ لا يمكن أقصى ما وصل إليه في, في, في, في تونس أنهم قيادوا تعدد الزوجات ولكنهم جاءوا أيضا باكتهادات لفقهاء يريدون أن يلبسون وهذا ليس نظاما الديمقراطية لأنك لو رجعت إلى الأمة في تونس سترفض هذا النظام سترفض هذا الأمر يعني عايز أقول لحنه للأسف الشديد وأنا بستحضر هنا وأنت بتكلمني المرحوم الإمام محمد الغزالي شيخنا الكبير اللي علمنا في أجيالنا علم جيل أو أجيالنا كان دايما يعني يقول انتو يا ناس عايزين تبصتوا لك فكرة الشذوذ الجنسي وتنسوا استبداد الحاكم لو جاءت الديمقراطية مش هتجيب شذوذ جنسي مش هتجيب اباحة المحرمات هتجيب تقييد سلطة الحكام احنا الوقت المشكلة الكبرى عدنا ايه المشكلة الكبرى هي الاستبداد هي طغيان الحكام في بلدنا على كل مواقع لا يسعني الحكام. الا ان اقاطعك نزولا على توجهات مخرج هذه الحلقة لك منا جزيل الشكر في نهايتها وانتم ايضا مشاهدين الكرام لكم من التحية انتظرونا في الاسبوع المقبل مع حلقة جديدة من اضواء كاشفة دنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله